التسجيل المئة استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف التعاون با المجتمع تا المفسدة فالمحتاج فالمحتاج